يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لِتُنْذِرْ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ, لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.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 موتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم إن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 In antum illa takthibuun. Qaluuu rabbuna ya'lamu inna ilaykum la murseluun. Wama alayna illa تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم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 تدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أي يردن الرحمن بضُر. لا تغنى عني شفاعتهم شيئاً لا تغنى عني شفاعتهم وَلَا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلًا قُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا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 أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ أكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما بِتُ الْأَرْضِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ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 اللهم إنا نسألك من كل خيرٍ ونستغفرك من كل شرٍّ ونسلم عليك ونستعينك ونستعينك ونستعينك ونستعينك ونستعينك ونستعينك ونستعينك ونستعينك هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يضرون إلا صيحته واحدة تأخذهم تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور ونفخ في الصور فإذاهم من الأجذاث إلى ربهم ينسلون K evolueemme ja مَنْ Popol مِنْ expandaitossa selvaik點 on ominaan aleet Kumvasimme ja kirj Syn Island. Sill itse, tyivan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 قولا من ربي الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين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 أنتم تعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا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 ويحط القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها يقولون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون؟ واتخذوا من دون الله آله تلعَل لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند احضرون فلا يحزنك قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم يرى الإنسان اننا خلقناه من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 كل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الخلاق العليم إنما